أحبتي في الله قام شعبنا بثورة عظيمة أذهلت العالم وأذهشت الدنيا وتكلم عنها الجميع بكلام جيد وإيجابي ثورة نقل الله بها الظالمين من القصور إلى الزنازين والسجون ثورة نقل الله بها الطغاة والبغاء بعدما أفسدوا طويلا وبعدما خربوا كثيرا إلى السجون والحمد لله رب العالمين هذه الثورة بنا عليها شعبنا آمالا كبارا وأحلاما ضخمة وأمان عظيمة غير أننا معظم هذه الأمان والآمال والأحلام لم تتحقق بالكلية إلى الآن ولذلك كانت هذه المحاضرة على فين يا مصر